وصارت ساعتك أربع وأنا ما جيت تصدق ساعتك ولا تصدقني على اللحفة هنجي ولا على التوقيت ترى هذا السؤال اللي مقرقني أحبك وهتجمع لك غرام ووصيت وشوف لك مع نفسي تفرقني وشوفك في زواي البيت راعي بيت وقصر خطوتي من شان تسبقني ولا بظلمك لكن ما وش حسيت وانا احساسي مهوب اللي وهجني اذا ناوي على البعد وعلى التشتيت ابيك تقول لي ولا تعلقني يا حبيت حس بحس من حبيت ما دام اني حلالك ليه تسرقني عسى ربي يبيعك كما حنيت أنا غرقان وتفكرت غرقين أنا غرقان